بسم الله الرحمن الرحيم إلى الشمس كورة كورة Go, go, go, go, go, 我一人不懂不懂心 <嗯。S 3> Yeah, yeah. لو بالخنق في الجوانن Me! Yeah. صار وزيم فإن تسحبوا